Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> God yeah. you. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna Yeah. تبارك الله هو 35 مع نفسه قلبه يا لا. لا. محمد نعم يا مولان. متعنا متعنا محمد. متعنا محمد. يا مولانا مدانا مدانا مدانا مولانا يا مولانا مدانا قاعدين في الروضة قاعدين في الروضه عاوزين نقعد بقى, بقى مش الله فيك ايه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 Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. برنا والله الله العظيم الله, العظيم الله اللي انت في كعبة عمال بتجيب الحاجات الحلوة دي <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> الأعطاء <تصفيق> <تصفيق> So in the name of the person who يا ربنا وارحم ربنا وارحم ربنا ربنا بسم الله يا روح يا روح يا روح يا النبي حبيب يتقلق بعين استاذ يا معلم مسيد المساج نعم نعم هو خلصنا عند الرسول ان شاء الله احنا قاعدين عند الرسول اهو قاعدين في الروضه الله الله الله عليك الله ربنا الله الله والسماء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 الله هو علي هندفع الميت المتعطة الله الله اكبر ماشي يا حبيبي شويه بقى بس الله الله يا جير محمد الله يا جير محمد اشنا ما فاش باتم قبل كيب كل اللي فات من سنان من سنان اللي فات كله اتهت الله اللي, اللي... جابوا لنا <تصفيق> <تصفيق> الله يديك الصحة صل يا الحبيب النبي محمد الله عليه وسلم تعال يديك الصحه تروح ليه يا نبي محمد ما انت جوع ليه يا ربنا يصفك زي ما انا صفك عقل الصب متاعني صبح موت على يا محمد محمد الحلوه دي <تصفيق> <سؤال> مدارس القران الحلوه دي. <تصفيق> <على> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أهوه> a on the يا شيخ محمد بارك فيك برافو ولقينا لحم اي والله انا اتبسطت والله طيفت عليك بسعليه. ايوه إيه, و... عليك. إيه, و... ايه دي إيه هو رافع لؤم المؤمنين والله نعم نعم امم الله هو يا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 You're a good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 Yeah. <laughs> هيفتح عليك, ويفتع عليك ربنا ربنا هيزيبك. ربنا هيزيبك. ربنا هيزيبك والله عليك بتبخل. ربنا يزيدك ربنا يزيدك منه ان شاء الله ربنا يزيدك منه ان شاء الله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 Yeah. <تصفيق> لا, لا اله الا اله الله هذا كلام ربنا ربنا, ربنا, ربنا, ربنا ربنا عينك علينا يا رب رب الله واللبية... الله سبحانه وتعالى تيهزم واللبي نصوك الله تيهزم عناك يا الله نعم نعم, نعم. يا الله محمد يتحمل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 We're not going to get go um, a to see you. We're not going to get a to see you. That's right. Yes. Shabbat الله في رؤى المصيفت the corner. Oh, <laughs> يا شيخ محمد نود المخيم بتوعنا الكتاب التالي <تصفيق> <تصفيق> اول مزيف <وديه> <تصفيق> اي <الله> والله وما لو تقول اللذي لألو عرمت من الغيب وقومي محمد طب الغيب Oh